بسم الله الرحمن الرحيم إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خاصضة رافعة إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا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 ثلة من الأولين وقليل من الآخرين على سرر موضونة متفئين عليها متقابلين يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين La yuddağon عنها, ve la yuzifon, vafaheh min ma yetayyaron, vlepmi tair min ma yeshthon, vpuru negin, kamthaliluul ilmeknun, La yismagun فِيهَا lğwu, vla ta'fi ma illa qıla salama salama, vla ashab al yemin ma ashab al yemin, fi sidir mhxud, وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا مملوعة وفرش مرفوعة إنا أنشأناهن إن شاءا Fajallâhın abkâra Arba'n atraba Lâsahabı al yemein Thul'a minel al-awaliyin Wathul'a minel al-akhirin Vâsahabı al-şimali Mâ ashabı al-şimali لا بارد ولا كريم إنهم كانوا قبل ذلك مترفين وكانوا يصرون على الحنف العظيم وكانوا يقولون أئذا متنا وكننا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون Qul inna al-awalin wa al-akirin l-majmoo'un ila mikata yawmin maklum Thum inna kum ayyuhal dalloon al-mukavebun L'akilun min şajerim min minha al Fışاربون عليه من الحميم Fışاربون شرب الهيم هذا نزلهم يوم الدين نحن خلقناكم فلولا تصدقون أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون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 أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون لو نشاء لجعلناه حطاما فضلتم تفكهون إنا لمغربون بل نحن محرومون أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن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 أثب بهذا الحديث أنتم مدهون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون فلو لا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حين إذن تظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون فلولا إنكم توم غير مدينين ترجعونها إن كونتم صادقين فأما إن كان من المقربين فروحوا وريحان وجنة عيم وأما إن كان من أصحاب اليمين